حَمْلِنْ حَمْلًا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَتَرَى النَّاسَ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ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 كتب عليه أنه من تولاه فإن له يضله ويهديه إلى عذاب السعير. كتب عليه أنه من تولاه فإن له يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن 117. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم, فإنا خلقناكم من تراب ثم من تراب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 للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا.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 وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور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 ثاني يعطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ثاني يعطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه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 ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطم به فإن أصابه خير نطم أنبه وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة وَإِنْ أصَابَتْهُ فِتْنَةٌ إِنْ قَالَ رَأَيْنَا وَجْهَهُ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مَن دُونَ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُ هو ذلك هو الضلال البعيد يدعون لمن ضره أقرب من نفعه يدعون لمن ضره اقرب من لبئس المولى ولبئس النشير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 الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع فلينظر من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ثمَّ الْيَقْطَعَ فَالْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كِيدُهُ مَا يَغِيظُ ثمَّ الْيَقْطَعَ فَالْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كِيدُهُ مَا يَغِيظُ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 سواء الذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد ان الله على كل شيء شهيد الم تر ان الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر. أنت غنى الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر. والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وكثير حق عليه العذاب. وَكَتَبَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ 129. هذان خصمان اختصموا في ربهم 120. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم 121. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ابن من ثوق رؤسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقام يوم حديد ولهم مقام يوم يخرجوا منها من غم من أعيدوا فيها وذوقوا عذاب كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق.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 فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير وهدوا الى قَيِّبَ مِنَ الْقَوْلِ وهدو إِلَى صِرَاطٍ وهدو إلى مِنَ الْقَوْلِ وَهُدٌ إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ إِنَّ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 الناس سواء فيه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِك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 يَشْهَدُونَنَا فِي عَلَهُمْ وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ يَقُومُ تَفَتَّهُمْ وَيُلُوفُونَ ذُرُهُمْ وَيَطَّوُفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ثُمَّ يَقُومُ ومن يعظم, ومن يعظم حرمات اللَّهِ فَهُوَ خير له عند رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ الله مَا خير له عند ربه واحلت لكم الانعام إلا ما فجتنب الرجس من الأوثان وجتنب قول الزور. فجتنب الرجس من الأوثان وجتنب قول الزور. هنفاء لله غير مشركين به. هنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وَلَعَنِ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْفُوهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِيْ بِهِ ذلك, ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن يعظم شعائر الله لكم فيها منافع إلى أجر مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق لكم فيها منافع إلى أجر مسمى ثم محلها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 القلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فاذا وجبت كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكون. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكون. لينال الله نحومها ولاد ما ولكن يناله التقوى منكم.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 إن الله لا يحب كل خوان كفور.